والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد تقارب ما استطعتم يا طلبة العلم فالتضام سنة من سنن مجالس العلم وفي التضام من التراحم ما لا يخف عليكم وكلما كنت أقرب إلى فام المتكلم كلما كنت أوعب للعلم حيث قال تعالى وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبداء وإن التفرق والتباعد من الشيطان كما جاء الخبر بذلك قال صلى الله عليه وسلم إن تفرقكم في الوديان والشعاب من الشيطان فكان الصاحب رضي الله عنهم بعد إذا جلسوا مجلسا جلسوا بحيث لو ضمهم بساط لوسعهم لوسعة قال العلامة الدكتور بكر بن عبد الله بن أبي زيد رحمه الله تعالى رحمة وسعة لقد تواردت موجبات الشرع على أن التحلي بمحاثن الآداب ومكارم الأخلاق والهدي الحسن والسمت الصالح سمت أهل الإسلام وأن العلم هو أثمن درة في تاج الشرع المطهر وأن العلم هو أثمن كما قال النظم وعلم بأن العلم خير ما له المرء سعى او خير ما سعي له هذه حقيقة فشرف العلم فوق شرف الملك وقد أتاك الخبر من عندي هارون لما كناب معاوية الضرير يتوضع فقال من يصب الماء قال هارون قال أي هارون قال هارون الرشيد هذا اعتراف الملك على ماذا على نفسه ولذا قال المأمون يوما لمؤدب أولاده وأستاذهم لما رأى ولديه يسعى إلى حمل عليه واختصم أنا أحمل قال الثاني أنا أحمل فاتفق على أن يحمل كل منهم ماذا فردا فقال المأمول للأستاذ من أكرم الناس أو خير الناس أهل أمير المؤمنين أصلحه الله قال له لا بل خير الناس من إذا قام ابتدر ولي عهد أمير المؤمنين إلى أن عليه صحيح أنت تخدم وما خادمك إلا من إلا ولي عهد أما أنا فأخدم وخادم من عبد أو, إيه؟ أو خادم فأينا أشرف <تصفيق> الذي يخدمه ولي عهد أم الذي يخدمه من كل أحد أو أي أحد فقال لا أنت خير الناس أنت قمت فابتدر ولي عهد أمير المؤمنين إلى نعليك فلم يرضى إلا أن يحمل كل منهما فردا وهذه أخرى وهي أن ابن العميد قال حببت لي الوزارة ولا مرى بعدها من شرف هذه شهادة وزير صحيح حتى جرت مناظرة بين الجعاب والتبران وكان الجعاب واسع الفهم حديث الواحد يستخرج لك منه عشرات الفوائد وأما الطبران فكان عظيم الحفظ مئة ألف مائة ألف ويزيد فقال الجعاب للطبران عند حديث ما تعرف يا طبران قال أسمعني صحيح والعهد على الراوي ولا والبين على المدعي فقال له حدثنا خليفة حدثنا سليمان بن أيوب قال له كفر أنا سليمان بن أيوب ومني سمعه خليفة فاسمعه مني من غير واسطة إيه؟ خليفة قال ابن العميد فتمنيت يومها ان اكون انا التبراني وان الوزارة لم تكن وهذا سليمان ابن عبد الملك دخل المسجد النبوي فقال من يفت الناس في الحج قالوا عطاء من عطاء عبد حبشي معروق الاصداخ قصير القامة اعور العينين اجعد الشعب تقيق الصاقين هذا عطاء ابن أبي رباح وكان مولى على فكرة ما كان حرة فوقف بين يديه فسأله سؤالا في الحج فأجابه ثم عطاقفا طب ليه الناس يقولون الكبر على اهل الكبر صادق <تصفيق> أراد أن يرياه ماذا شرف شرف العلم صحيح وإن كنت ماذا من شرف الملك فأجابه ولد سليمان الأول سأله ولد سليمان الأول فأجابه واعتقفه ثم ولد سليمان الثاني فأجابه واعتقفه فقال سليمان يا بني يا بني لا تني في طلب العلم والله ما أنسى زلنا بين يدي هذا العبد شوف زل من؟ الملك بين يدي ليه؟ العلم أنتم ملوك على الأسر أنتم ملوك على الأسرة يا طلبة العلم فلا تعدلوا فيما أنتم فيه الدنيا وما, وما فيها صحيح دنيا وما فيها وهذا إمامنا بن دقيق العيد السهاجي المصري وقد جاءه السلطان لجين إلى بيته إلى بيت الإمام بن دقيق العيد فقال له السلطان بالباب لا ديني بمشي إيه السلطان بالباب يعني أديني بمشي السلطان بالباب يرحمك الله قال أديني بمشي فلما بلغ الباب أخذ السلطان يد الإمام بن دقيق العيد فقبلها شوف هذا اعتراف الملك على ماذا شرف العلم فوق شرف النسب أرايت إلى ابن عباس هو من شرف النسب كان ينام على بيت من زيد بن سابت تسفي عليه الريح من الطراب فإذا خرج الزيد من الذي كان يأخذ بدبة زيد ابن عباس يقولون تفعل هذا وأنت ابن عمر رسول الله قال لو علمتم ما أنا فيه لأخذتم زنب الدب من من الجهة المقابلة إنه شرف العلم وشرف العلم فوق شرف هي النبوة ما كان شرفها إلا ماذا فضل العالم على العابد كماذا كفضلي على أدناكم شرف النبوة هو العلم إني لأعلامكم بالله وإيه وأخشاكم وقد جرا كما حكوا أن عالما كان يثير في طريق وكان أسود البشراوات فالتلاميذ أخذوا وفسحون أو سعون أو السعون فراح ضرب رجلا كده من طريق الشيخ فسقط فغضب الرجل فقام فزعا قال أنا يا أسود المشافر والحوافر يا كافر ابن كافر أنا ابن رسول الله أزل وأنت تعان وتجل فكاد التلاميذ أن يقع به قال دعوه هذا معفون عنه لجد يعني لشرف إيه وإن تجاوز حد يا هذا بيضت أنا باطني وسودت أنت باطنك فرؤيا بيضه باطني على سواده وجهي ورؤية سواد ماذا باطنك على بيضه وجهه وأخذت أنا بسيرة أبيك وأخذت أنت بسيرة أبي فعملني الناس بما يعامل به أبوك وعملك الناس بما يعامل به أبي هذا شرف العلم فوق شرف ماذا وفوق شرف المال صح شوف قال علي العلم خير من الايه من المال لأن العلم يسكب بالانفاق بينما المال ينقص بماذا بالانفاق إلا من حاله واحده اللي هي بس لكن غير الصدقة فهو ايه فهو ينقص خاصه لو صدقت على امراه صحيح ولو نبيك مثل مفلس فالشاهد العلم يسكو بالانفاق لكن المال ايه يقل فقال العلم خير من المال انت تحرص ايه المال لكن العلم ايه وهذه شهادة علي والحكمة تنطق على لسان من فالعلم هو اثمن ويه در لماذا الناس موتوا اهل العلم شوف هل مات البخاري ها ما مات في كل ساعة يقول الناس ايه البخاري لكن من يذكر وزيرا ها ولا من يذكر أميرا ها ولا من يذكر كذا بل بعد الوزارة لو صار في طريق ما يتنبه إليه أحد لكن العالم لا يموت في الناس أبدا لا يموت العلم أثمن ضر لأن أهله أحياء لا يموتون كما قيل الناس موتى وأهل العلم إيه؟ قال أسمن ذرة في تاج الشرع المطهر لا يصل إليه إلا المتحل بأدابه يبع على قدر ما يفوت من الأدب على قدر ما يفوت والعلم وقلت لك الأدب وعائل إيه؟ العلم بدليل ولما بلغ أشده ويتينه حكما عطف العلم على الحكم إيه والعطف يقتضي شيئا أنه ثمرته او أنه منه صح ولما هو صح وإلا لما قال إلا المتحل به بآدابه صح إلا المتحل بآدابه ثم قال المتخل عن آفاته هو العلم له آفات آه. علم له آفات هي أعظم آفة في العلم أن تطلبه لغير الله ويستعصي عليك طلبنا العلم لغير الله فآبى العلم أن يكون إلا لله يستعصي عليك ولذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن من طلبه لغيره قال ما ذئبان ضاريان جائعان بأفسد لهما من حب الشرف والمال اللي للدين وأحبار بنو إسرائيل مثل مذروب فويل للذين يكتبون الكتاب شوف ثم يقولون هذا من عند الله يشتروا به ثمنه وقلت لك ان قوله قليلا ام على ظاهره يعني بلغ من قشع المال في احبار بني اسرائيل انهم باعوه بابخس الايه قال لهم هيرودس تبعون الهداية بورق دجاج تبيعون الهدايه بورق يعني اللي ياتيك كده بيورق دغاجه ايه ياخذ ما يريد وباع الجنه بابخس الاسعار او إما قوله قليلا باعتبار المسمن باعتبار المسمن وهي ماذا ايات الله وهذه لا تثمن فاكبر اثل العلم طلبه لمن لغير الله طلبوا لغير الله وتظهر حقيقه ذلك فين بقى في من طلبوا بغير الله في من جعله سلما للمنصب ولذا أهل العلم المخلصين كانوا بعيدين عن ماذا شوف ده الشيخ ابن عسيمين ولي القضاء في القصيم زي ما بنقول في التعبير الدرج عمل العمائل عشان خطر لا يجلس على كرسيه القضاء ساعة وفعلا حتى أعفي وصدر قرار بماذا بعفائه بشفاعة الشيخ ماذا ابن باز رحمه الله صحيح شفاعة الشيخ ابن باز رحمه الله تبارك تحب فهذه اكبر آفة طلبوا لغير الايه الا الآفة الثانية الا يعمل به ودي آفة اكبر من اختها ولذا كانوا يستعينون على العلم بالايه بالعمل حفظ العلم فين في العمل به في البخاري في مرة احتجم فراح مطلع دينار واعطاه للحجاب طب ليه دينار اللي احتجم رسول الله, صلى الله عليه وسلم وأعطى أبا طيبا دينار شوف جعلت اقتد به وعمل به لماذا قالوا لا يحسبني الله أني رويت حديثا لم أعمل به الله شوف. ومن هنا كان السلف رضي الله عنه يستعينون على حفظ الحديث بالعمل به فهذه آفة أخرى فأنت إن كنت على تاج الملكي على تاج الشرف او تجلس على كرسي الشرف كرسي العلم فانت على خطر لان العلم حجة لك او حجة ايه طب يعني حجة لك انك عملت به وحجة عليك انك ايه لم تعمل به لذا قال الله تعالى لما تقولون ملا اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسكم وانتم تتلون الكتاب افلا ده جنود هذا جنون هذا جنون وسر أن علم السلف مبارك ليه ووصل إلينا غضا طريا محفوظا أنهم كانوا ماذا تعملون به وهنا أحذر طالب العلم من شيء طالب العلم في غاية العلم قد ينسى غاية العلم لأن العلم وسيلة وغايته ليه العمل فإياك أن تذهب الوسيلة بالإيه؟ لأن بعض الطلبة يذهب فين؟ في طلب الوسيلة حتى تضيع أمل زي اللاعب يجمع المال يجمع المال عشان يستمتع به جاءه ملك الموت فقال ايه؟ كل شيء قد ضاع عند عندئذ ماذا ذأب عمر فين؟ في تحصيل المال وجمعه وما استمتع به ماذا؟ ساعة هذا عاقل؟ ها؟ ومن هنا قال الله عن المشركين زرهم يخوذ ويلعب ويلهيهم الأمر ومن هنا كانت أم الإمام ملك تحذر تحذر من هذا وتقول أم سفيان السوري يا ولدي انظر إذا تعلمت حرفا من من كتاب لا تراه فين في نفسك ولا لا فهذه الآفة الثانية الآفة الثالثة بزلوا في المناظرة والمجادلة والمماراة طبعا في كتاب انا انصح به في هذا الباب لمن؟ دكتور محمد سعيد الرسلام في افات الايه؟ ذا رائع جدا ويمكن هذا الكتاب فريد في بابه لانه ليس هناك كثير من نبه اليه على هذه الافات صحيح؟ فاقول يا طلبة العلم بذوا في المناظرة ايه؟ ولذا اهل العلم السلف كانوا يكرهون ايه؟ المناظرة والايه؟ والجدال وهذه عدوها من ماذا؟ من إيه؟ من علامات اهل البدع من علامات أهل البدع وهذه فعلا كلمة مروية بالإسناد المتصل هاتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتح فإن أجابه وإلا إيه؟ وإلا ارتح فأحذر أن تكون في شغلة العلم فتضيع الغاية من شغلت بماذا بالوسيلة واضح من شغلت بلايه فقال ذكرت سلاس افات وطبعا هياتي كلام كثير ولكن حسب هذه الاشارة وطبعا هناك افات كثيرة جدا ذكرها اهل العلم من تعجل التصنيف فيه, فيه؟ تمام. منها من افاته الكبرى الانشغال بمفضول العلم عن فاضله تجد مثلا طلبة العلم يشغله بعلم الحديث وإذا قرأ آية من كتاب لا عز وجل وحسن قراءة يا رجل القرآن ماذا؟ كده القرآن هو ليه؟ فأحذر فهذا فعلا من أفاد طلب طلب العلم واضح وإن لا ننكر التخصص أن تكون متخصصا في علم الحديث نعم لكن لا تنشغل عن ماذا عن سائر الايه العلوم لا بد أن يكون عندك الحد الادنى من كل من كل علم الحد الادنى من القران من علم القرآن حفظه واجاده ايه خلاص ما طلبنا القراءات قراءات هذا علم علم خاص واضح حتى لا ايه لا تذهب ب ب ب ب إيه؟ بمفضول او لا تنشغل بمفضول عن ايه ام فاضل واذا يرى في الاية يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم كلمة درجات اما انها عائدة على الرفعة واما انها عائدة على العلم العلم ايه درجات ومن قوله تعالى ولكن كونوا ربانيين ما معنى ربانيين يعني ربون بصغار العلم قبل ايه قبل كبار يربون بصغار العلم قبل واضح يا طلبه العلم قال الا المتحلي بادابه المتخلي عن افاته ولذا عاناه العلماء بالبحث والتنبيه وافردوها بالتاليف اللي هي ايه اداب العلم وافات طلبه قال اما على وجه العموم ألفوا في الايه في الاداب عامه لكافة العلوم اداب طالب العلم المطلقه واما على وجه الخصوص يعني ايه ده في اداب خاصه لحامله القران يعني ايه ادب الخاص لحامله القران تلاوته ماذا انا الليل والنهار ولذا قال في الحديث إن من اجلال الله اكرام حامل القران غير الجافي عن كأن من آداب حمله ماذا؟ سلاوته فحيح أناء الليل وأناء ليه وليس صاحب القرآن يؤتى بي يوم القيامة فما يفعل به؟ ها؟ طيب قال وآداب المحدث إيه أعظم آداب المحدث؟ من أعظم آداب المحدث او طالب الحديث هي ماذا؟ هي الاقتداء اذا الاقتداء في البخاري اقتضى في ايه في الدينار مع مع مع الحاجه يبقى اذا من اعظم اداب علم الحديث ماذا هو الاقتداء والاستناد ولذلك فعلا كنا نرى هذا في طلبه علم الايه شيخ الالباني يقول لك ما كان شيخ الالباني يترك سنه يعلم كان شديدا فين وذلك تجد أسفا أن طلبة العلم مثلا قليلا كده ما تجد طلبة العلم بين يدي الصلاة يتسوكون لا أدري إما أنهم على مذهب أنه لا سواك في المسجد أو إما أنهم على مذهب أن السواك عند الوضوء وليس عند الصلاة أم أنه الثاني أحسنت الظن وقلت الأول صح ولكن أجيب عن حسن الظن هذا بأن النبي عليه الصلاة والسلام تسوك في المسجد والصحابة كانوا يضعون السواك عليه هذا أنهم حرصا عليه بل كان بعضهم يربطه برباط في مقبض السيف هناك مثال حرصا عليه قال في الحديث أوصاني جبريل بالسواك حتى خفته عليه على أسناني وهذا الحديث حسنوا بعضه واضح بل إن من أهل العلم ماله طريفه كده في قهيه ان من اوقات السواك استعماله بين يد الايه الموعظه والكلمه فاذاكم لع بعضكم يراني افعله حين عندي خطبه الجمعه بين يد الخصبه قالوا ان من فوائد السواك انه يزيد اللسان فصاح ومن فوائد السواك ايضا انه ينقي ايه الصوت صح تطلع المنبر كده بصوت ايه نقف يا ايه فكلامه كما ذا اه لنا ولكن لا تفعلها ابدا افعل واترك ليه لا نجد دليلا على الايه على الابديه ولكن نجد دليلا على الفعل ذاته فلا يليق بطالب علم او بمحدث لا يتسوق صحيح او لا او لا يستن بهذه السنة الظاهرة قوي طيب قالوا آداب المفتي من آداب الافتاء ذلك مثال في ادب قوي جدا في الافتاء وهو توقير المفتي ماذا المخالف له يجي واحد يقول لك ده لا يدوا الثوره دول يروح ياكلوا تبن اللي خلفوا الثوره ولم يؤيدوها يروحوا ياكلوا تبن هذا كلام يطرح ها وآخر يقول الجماعة اللي بيمكرهم مش عارف المسيرة رحوا دوروا لهم على صنعات فتاة يقلوها هذه سخرية من ذات السريد والذي شهد له الشر فإن كان يظخر من السريد أنه طعامنا ابعتلوا بالزبا <تصفيق> وحسبوكم هذا التفاوت ايه؟ بيننا وكل اناء بما فيه ايه اهو كده <تصفيق> ايه من شهد للبزة رسول الله شهد للسريد عليه الصلاة والسلام لكن من شهد للبزة فنحن معنا شهادة نبوية قال فضله ايه عائشة على النساء ده ضرب المثال بمن بأم المؤمنين أم الفضل أم الرواية والعلم أم العبادة والتقوى والإيمان رضي الله عنه وارضاه المبرئ الفقيه على سائر النساء كفضل اعلى النساء كفضل التريد على سائر على سائر الطعام صحيح فمن اداب المفتي توخيره مخالفته شوف البخاري لقي رجل الشافعي والله يضيع اسمه هذا الرجل دائما من ايه عالم اختلفوا الشافعي في مسألة فاخذه من يده قال ما يضرنا أن نختلفنا أن نكون عباد الله إخوان ما يضرنا أن نختلفنا أن نكون عباد الله إخوان فهذا من أداب الإفتاء هو توقير كمن أداب القاضي وقد كتب آل العلم في أداب إيه القضاء كلاما كثيرا جدا من اداب القاضي الا يكسر المزح ولا ايه والهزل لان القضاء حزم ولذا لا يليق بالقاضي أن يكون مزاحا مهزارا واضح بل من اداب القاضي الا يكون كثير الكلام واذا تجد ان القاضي لا يحب كثره الايه كلام اصلا يجي المحامي يقعد مش عارف قلوا خش في الموضوع يا أستاذ فعلا لأن كسرة الكلام حن بالحج صح قال وآداب المحتسب اللي هو الآمر بمعروفه النايع عن ليه من آدابه هذا المحتسب اللي هو الآمر بمعروف والنايع عن المنكر هو الستر أعظم آدابي أن يكون رجلا ستيرا او ستيرا لا يكون رجلاً فضاح والشأن هنا في الأداب العامة لمن يسلك طريق التعلم الشرعي يعني كتابه يقول للأداب له العامة لا نخص به لا طلبة الحديث ولا, إيه؟ ولا أهل القرآن إنما هو كتابنا في الأداب له ونعمة إذن وقد كان العلماء السابخون يلقنون الطلاب في حلق العلم أداب الطلب وقد كان العلماء السابقون يلاقنون الطلاب في حلق العلم أداب يبقى إن على سنة من ها؟ على سنة أبائنا وعلى سنة أئمتنا وهذا ما جعلنا وثوقا بمن أحن شد وثوقا بمن عليه صحيح وأدركت خبر آخر العقد العقد في ذلك في بعض حلقات العلم في المسجد النبوي الشريف تعرفون أن الشيخ كان امام الحرم النبوي وخطيبا ها فالشيخ من مناصبه التي تولاها عشر سنين تقريبا كان إماما وخطيبا للحرم النبوي دكتور بكر إن أخواننا أنتم تحسبوا أن خطباء الحرم دول مجرد ناس حفظ القرآن ها ده الشيخ السودية ذا أصولي فز أصولي متين في بالك وله كتاب رسالة ماجستير في المقارنة بين الغزالي وابن قدامى في الأصول من يعني من الكتب القوية جدا في ثلاثة المجلدات في علم الأصول والشيخ الشريم هذا عميد كلية الشريعة وفقير والشيخ الحزيفي أستاذ فقه مالك واضح والشيخ عبد المحسن القاسم وريسه جده وأبيه في العلم أبوه جده من جمع فتوى ابن تيمية. صحيح فهو ماذا وريسه وله جاهد في طلب العلم قوي جدا في المختصرات والمتون وتحقيقها وهكذا يعني الشيخ حسين قال للشيخ هذا له رسالة الدكتوراه في القضاء قوية جدا رسالة الدكتوراه في القضاء هذا ليس مجرد خراء دكتور بقر كان واحداً منهم رحمه الله قال إذ كان بعض المدرسين فيه يدرس طلابه كتاب الزرنوغي رحمه الله تعالى هنا طبعاً بعضنا يسأل طب لماذا لم يذكر كتاب الإمام الزرنوغي في باب الخبر يتجوزون ممكن تقول قال ابن تيني صحيح في باب الخبر كما قال ابن عمر إنما كان محمد يقاتل المشركين فلماذا قال محمد مع إن الله تعالى قال يا أيها الذين أمنوا أن الله تعالى قال لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء يبقى فيه فرق من باب الخطاب وباب الإيه ذلك تجد ابن عمر يقول كان عمر يفعلهم يأتي واحد يقول لك إيه ده ما تأدبش مع أبيه يا أخي هذا باب خبر هذا باب إيه باب خبر خلاب باب الإيه باب الخطاب واضح رحمه الله تعالى المسمى تعليم المتعلم طريق التعلم طيب حسبنا هذا القدر من كتاب الحليات هي طلبة العلم